وفي الأرض قطع متجاورات وجنت من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. يسقى مِنَ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن شُرْبَ فعجب وَهُمْ فِي سَكْرٍ وَيُزَيَّنُونَ مَا لفي خلق جديد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 الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباست كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم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 أَنْ جعلوا لله شركاء خلقوك كَخَلْقِهِ فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزلنا من السماء ماء فسالَت اوديته بقدرها